بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصر عده واتقوا الله ربكم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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله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 ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئس من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر والنائي لم يحب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر اللَّهِ الله أنزلهن ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف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 فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا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 لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا الله على كل وأن الله قد أحقق بكل شيء علما.